لفضيله الشيخ لقد كثر المنتسبون الى الدعوه في هذه الايام مما يتطلب معرفه وتعيين الحق الحقيقين من اهل العلم بتوجيه الامه وشبابها الى منهج الحق والصواب فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفاده منهم, منهم ومتابعه دروسهم وشطتهم المسجلة المسجله واخذ العلم عنهم والرجوع اليهم في المهمات والنوازل واوقات حدوث الفتن فالدعوة إلى الله امر لا بد منه والدين انما قام على الدعوة والجهاد على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع العلم هو الأصل العلم النافع هو الأصل ثم الدعوة ثم الجهاد اللذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم فالدعوة إلى الله والامر بالمعروف أنه يعلمك والتناصح بين المسلمين امر مطلوب ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف فالأمور لا يقوم بها إلا العلم والرأي الناغج لا يقوم بها أي واحد من الناس لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة قد يكون جاهلا لا يحسن الدعوه ويفسد اكثر مما يصلح قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور اكثر مما عالج وما قصد اصلاحه من لا يكون ممن إلى من لهم يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة حبما ان بعضهم يريد تضليل الناس والتشوش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين وهو يقصد خلال ذلك يقصد الانشراف بالشباب والانشراف بأفكار الناشية وتمثير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر وهذا قصده في الباطل كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير فامريبون ذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا الصورة والظاهر للناس إنه مسجد وعمل صالح وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لنجل أن يرغب الناس به ويقره ولكن الله علم من ليات أصحابه أنهم يميدون بذلك الإغرار بالمسلمين ويميدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى ويريدون يفرقوا يفرق جماعة المسلمين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء. وأنزل قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا شفن من أردن إلا والله يشهد إنه لكاذبون لا تقوم فيه ابدا لمسجد رسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه فيه رجال يشبون أن يتطهروا والله يشب المطهرين من من بالخير والعمل الصالح صادقا فيما وإنما يقصد من وراء ذلك امورا أخرى عكس ما يظهر فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مظللون فيهم مظللون يريدون انشرب الشباب يريدون صرف الناس عن الدين الحق يريدون تفريق جماعة المسلمين يريدون الايقاع في الفترة العبرة بالانتساب أو بما يظهر بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور وبالأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين يقلوا العلم واين نشأوا وما هي عقيدتهم وتنظر أعمالهم وأثارهم في الناس ماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم هذا عمر لا بد خصوصا في هذا الجمال الذي كثر فيه الدعاة الفتنه النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء دعاة الفتنه لأنهم قوم يتكلمون بألسنتنا قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فتن قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم دعاة سماهم دعاة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها فعلينا أن نتنبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل ما هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله لا بد من النظر في, في واقع الأمر ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات فإن الله سبحانه وتعالى إنما قيد الدعوة الدعوة إلى الله أو إلى سبيل الله قال تعالى قل هذه سفيه ادعو الى الله ادعوا الى الله يدل على ان هناك هناك يدعون الى غير الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اخبر ان الكفار يدعون الى النار على سبحانه وتعالى ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والناظره باذن فالدعاة يجب أن ينظر في شأنهم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية قل هذه سبيل أدعو إلى الله قال فيه الإخلاص فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز نعم يقول السؤال وما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟ هنصاب العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع وكذلك يتحلوا بالعمل الصالح يعني الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين بين العلم النافع والعمل الصالح فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم. لا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. فومن نسبه لمن يقتدى بهم في بلادنا ومن توهل وشقيقتهم ودروسهم فهم كثيرون ولله الحمد معروفون عند الناس لا يجهلهم أحد لا الحاوية ولا البادية ولا الكبار ولا الصغار. يعرفون اهل العلم الذين يصدروا عن أقوالهم ويقتدى بأفعالهم هم القائمون بأعمال هذه الأمة من الفتوى والقضاء والتدريس غير ذلك الذين عرف عنهم العلم وعرف عنهم التقى والورع وعلى رأسي هنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فإنه رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق وما لا يخفى على كل أحد وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن المؤلفات ومن الاشرطه ومن الدروس وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب هؤلاء أيضا الأمة ولله الحمد تقتنع من فتاواهم وتصدر عن فتاواهم لما جربت عليهم من الفتاوى الصائبه والأقوال الناخية سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز فضيله الشيخ محمد بن صالح عمثيمين أصحاب الفضيلة في القضاءات لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس منه في دمائهم وأموالهم وفروجهم إلا وهم يثقون من علمه وعن فالقضاء في المحاكم أيضا ممن يوثق بهم لأن ولي الأمر يتمنهم والأمة أيضا ائتمنتهم على هذه الأمور كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد فضيلة الشيخ, فضيلة الشيخ ربيع هادي وكذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي وكذلك فضيلة الشيخ محمد أمال الجامي إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والاخلاص ورد على من يريدون الانحراف بالدعوه عن مسارها الصحيح سواء عن قصد أو او عن غير قصد هؤلاء لهم تجارب ولهم خبره ولهم صبر للاقوال ومعرفه الصحيح من السقيم يجب ان تروج اشريطتهم ودروسهم وأن, وان ينتفع بها لان فيها فائده كبيره للمسلمين وكل وكل عالم